بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم فَرَيْنَا أَن يَأْتِيَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَتَّقُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ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 وَلَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَإِنِّي لَمَا دَعَوْتُهُمْ لَتُغْشِرَنَّ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا وَ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ أَسْرَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ أَسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنه كان غفارا يرسل للسماء عليكم مردرا يرسل للسماء عليكم مردرا ويمدكم باموال وغنيين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم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 أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعَلَ القمر فيهن شمس سراج والله انبتكم من الارض نباتا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرج والله جعل لكم الارض بسطا والله جعل لكم الارض بسطا لتسلكوا منها سهلا فجاجا لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح رب انهم عصوني و واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَرًا أَلَكُمُنَ كَرًا كِبَرًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَ أأَظَللُ كَث وَقد أَظلُ كَث وَل تَجدد الظَّالِمينَ إِلاا ظَلَلَ وَلا تَجد الظالمينَ إِا غَلَلَ مَِّا خَطِي آتِهِم أُغقُ فَأُدِخلُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا مِمَّا قَطِيَ آثَامُهُمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رب بِلا تَذَرُوا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا فَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ بِلا تَذَرَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا كفارا انك اذا إن تذرهم يضل عبادك ولا ينادون الا ساجرا كفارا رب استر لي و لي دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباع